لا تقل هم قسا في الفؤادي قد رسا إنما العزم طبيب للأسى هاجر الحزن وراح وطواليل الجراح إن أمالك إشراق الصباح ثم آخيت الرجال أهل صدق واعتدال فرأيت الخل ينجي من ضلال، وسعنت بالكتاب والدعاء المستجاب فوجدت الهم يمضي كسرال أحمد الرحمن ربي ذا الجلال ألحباني الحكمة والاعتذال وهداني دين عز وكمال كي يلاقي جنة فيها ظلال جنة فيها ظلال جنة فيها ظلال, جنة فيها ظلال